ثم الذين كفروا بربهم يعزلون هو الذي خلقكم من طير ثم قضى أجلا وَأَجَلٌ مُسَمَّن عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَأُونَ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ سماء وفي الأرض يعلم السر لكم وجهكم، يعلم السر لكم وجهكم ويعلم ما تكسبون. وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَاتٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مَعْرِضِينَ فَقَدْ كَذَّهُ بِالْحَفْلِ إلى ما جاءهم، بسرو فيأتيهم أمباء ما كانوا به يستهزؤون. صدق الله العظيم